بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إ ن ا جعلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون وإنه لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم ل اسماء كانوا به ي الله أ الحسنى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 ثم تذكروا ن ع م ة ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي, سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن ا الى ربنا لمنقلبون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 إ ن هم إ ل ا يخرصون أ م آ ت ي ن ا ه م كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا وكذلك ما أ ر س ل ن ا من قبلك في ق ر ي ة من نذير من نذير إ ل ا ق ا ل م ترفها و إ ن وجدنا ابا انا على أ م ه و إ ن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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ ب ع ض بعضا سخريا و ر ح م ة ربك خير مما يجمعون ولولا أي ل ك و ن الناس أ م ه و ا ح د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ف ض ة ومعارج عليها يظهرون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 والآخرة ل ل ربك عند م ت ق ي ن و م س ي ع ش عن ذكر النابلسي ر ح م نقيض ي له ش ط للعلوم ن ه عن ا ل س ب ي ل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 ف إ م ا نذهبن بك ف إ ن ا منهم انتقمون أ و نرينك الذي وعدناهم ف إ ن ا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي إ ل ي ك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 إلا هي أكبر موسوعه ن أختها النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ن ربك ب ا د عندك إننا لمهتدون إننا فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر, لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من ت ح ت أ افلا تبصرون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 هذا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اما بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعوه ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه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 سبحان رب السماوات و ا ل أ ر ض رب العرش اما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء في إله وفي ا ل أ ر ض إ ل ه وهو ا ل ح ك ي م ا ل ع ل ي م و ت ب ا ر ك ا ل ذ ي ل ه ملك ا ل س م ا ا و ت و ا ل أ ر ض و م ا بينهما و ع ن د ه ا ع ل م ا ل س ا ع ة و إ ل ي ه ترجعون